هبل هبل ابو جبار هبل وعوائل يعني سمور فيس من الورم وعشوي والورق الجديدين محدثين لنا ورجليين دي ترسو فلات حجي ملغدي ملغدي هم حلها وحسها بين اموري سخانه سنه العيس عاقو جيران من بين اموري جيران وجيران سيو ما لي حديث وايل الله واعرفين ارج بجوره كم بعدين عدي وهابيده في تيمك حق حلو زايد من شنو يا جماعه والغراي نسحوق له الكوي يعني حديث الرجال المخطط دي جاهشه على هاي الشوعه كل الرجال شودي او حجرات يشل ووح الصريحه ودريشتين منهم على تبين مواد جديده ما في تبيلان رجاشه ذو على بعض حديث في كتاب الودج بظن وعلى الذا تهذيب التهذيب وعلى يعني اصول الغابه وضابهذا وعلى كتاب نذرا يعني الاصابه في تمييز الصحابه في سرعه الرسعه ادي يعني السيول كان مرعيس على الاغنام في تمييز الصحابه كتاب نذرا انت تقول لي بحق ضر ايه رجع حديثه او وريني شيء او حديث واي الله اللعب نحاك هاني نحاك هاني أكاني حديث ما نخلهن ضعيف فنخلهن كل يستحي حواية قرآن وعم الله ما اتاكم الرسول فاخذوها الهين هيري وان عنه فانتوه الهين هيري اما ها يكون غتي وحسنة وحسنة الله وحسن ها النبي بعديثة حديثة الأروجيين ناوي بعديثة الأروجياء سيحني و انا ابن عبد العزيز امره اما القران صحابه ها صحابه الخلفاء الراشدين بعد ولد يا حديث الاروريه صحابه بعد ولد من الاروريه القران الشيء قال على واجبك جرى على كل حال حديث في الاروريه النبي بعدي في كل الاروريه لكن خوف الخلفاء الراشدين مرال بوديغنا بوديغنا اول اوفاس بوديغنا طهارة اول تسكينا وعقيه امر طهارة وتزيد من طهارة و جناب رفال اوغناي بخاره اولنا عن المصروف بها محلوي الشوبين عن السيد عمر دي اسمان حديث ديرواي بخاريا خجران كفيري فهليسي بعد ما كان سعلي تمعي السياق قرآنك ما حالي نغتي مرجاء وعنوي يسو بنين هذا بلع مبتاك وبعدين السوبي وحياة وواجب حسائل تحت الجميع القرآنك واجبت اسكو جران يعني بالعياة فواجبت نحنيني خجران حديثي ألقى سوكالاتي نبي ألوحبا حال أهولي العرب العزيزة أمري زهري وأوريان خلسو ألوري ساسلوه ونبي وقت الاروريو انا صحابه وقت يجوه وفاو راشدين اهلو سناتو وحسو حيح ماهنين تعيكم الاخلين ايهلو اقاين ايهلو اقاين ايهلو وقت ووارن نبي ايهلو اقاين ام الاروريو بعد يو بحي الاروريو تال دلاجهو حي كانت بذيرها بعيف وحالو فينا امركا نكي لصوخات اتواس من الله صوخات اجرا ويعني أولي يقان صيح حديثي إمام بخاري يعني وحش بخاري السيري جيري لنك من أصعهاد ومن يعني حفتة تكاي أصعهاد من ونبي أبائر أنجلن يعني تنبي كبيرة أنجلن وحش بخاري وحياه البضل بعل الله شاقي أولي هيري مقعيث إمام بخاري ينهبل أحديث السايع وأصفره وقسميه وعلى سناني وعلى سناني ودوين ودى مغرب المغربة ساهاي يتين دوره أسلحين وكل كل كل كل كل كل كل كل أسرح علينا وحصل احمد واسكم برتخال اثر مني برتخال في أثر والدور دي سكل كل كل أسرح بعدين بجسيمي بصرادي ومجدفتي واندخال بسرح فأضحار شرح بس. بحاجة ليه مسينة وأمنا أسرية حوالكيسي الناس قدروا حديثك الرسول من دورة بخياني سنه أمينة من دورة سوخياني وخيانك وخبتي سن حديث الرسول قلبيسه أمينة بعد سامو عسانه لو دور سجري وعليه بركاضة النسيح لانه وانفعه ناصر حديث للهماهن على وجذاله ناسه من سوفقم حديثه هرير ودنبيه و او هورماني او هوري او و او للهورمري كو هوري قال يعني متاخر قاله في قدمت قاله في ده دليل ما حديث النبي صلى الله عليه يعني حدث عني مره ما مانو ما, ما فيش قراءه او روايه يورد يوريو وهذا يشواه بلت بواب متعاهدون النار حديث جوده وكبيره كبيره وقال لنا انا خدت روايه الله انا موسيو بعد ما موسيووضي حديث تكتبه على صناعة الحديث تتبكه هورايا فالصمده حديثيه وشي فيه عنه هورايا ونقارجه لناساهيه حسيه كتابناه السوبية السوبية يعني وحسسوبية كتاب كيسو حجراء اسنو المطالب في, في نجاح فالمسلمو اما وقت السميل ابوكو ابو ابو ابو ابو ابو في النار لا يرا سوى احد يقف اطوار وما خطر اكو بودودايه اكو تدلائيه سياسه لحايا ما بفيريانو مسلم كليم ايه عيكه هي التافيريانو الله يغان حدائ وحين النبي النوع الى الزمري ما غاب او ضاع غاب ما هو يا دين الويدي محدثي ما غاب او ضاع عزيز فهمت لكن اسمع و يعني قدس و رب رباني على الهداه و الهي لرجوري على سبيل الهامه لبيك شكوري اما بتبرير لا اصول شيء ساس انت امن منافق و جبرا تركيزي جبرا ما له شيء حديث قدس الهراء ربي حقيس و للوريي ادري حديث لي و للوريي هذا كله حديث انتها للسياده قدسي نبوي رباني أي ولكعين معناها رباني قدسي يعني رأى الهواء احنا الهواء ليه اعنا باروء قلت بقى لو تجي علماء الله ترى هذا حدا ننك لها يعني تقول علم المخابه علم المخابهين علمات تيري ايسي حديثه دليش هايان يا بسي حديث, حديث بكي لهذا يقول علوء أنه مالك وقبتك صور كيف كان صور مخرايك وقد دودوا أشياء كيسرين ومالك يدور الجري وانا كاكين بعد شافع ساناسي غزي عوالي مالك ساناس محاوشي شيء يسير محاس شي شيء شي شي ينسير حديثه خلاص غروب سان الزر إلهي ساناسي بس ليه شخ ساس ليه ما خبه يمسوح كلام مخبه الحديثي هل كمحاسيين خلطها حديث محاقبتها سيكون سهيئ يطلبها الراس كان متواتر كان متواتر الحديث اللي لا هي هي. متواتر او يريه عزيز متواتر معدود كان متواتر كان معدود وهي قناه معدزين زي احد الفاظ كل حديثه بلا ولا كتابه مسلم ومعه كل شيء حاجه اخر اس شهوره لما اعمال أولاً إلهي عيد بن سعيد إلهي عبد المسؤولة للقامل للقامل قال لأسكار شوروها قال لأسيد عمر أمي جلالقارو كله خوايد كله عليه يعملان ببقاء وقفاء وقفاء وشيء غريس قال لأسكارك أبو طواتر إنتي كان أولاً أولاً كي سلام حديثي سيحاته حديثي سيري واركي سيبني ألحاق في الأبورية ألحاق في الأبوريين مرجع صحيحا يريك اي خبيبه بتواتر اسأل هذا لواء هو عيك لنا محوز الله كاتل ما هو خوزي وعا سيلي بتواتر معي صحيح هاي الشيخة اي لحد نوعي كميت نوعي شوكشي اي سوينا شوكشي انوي ساوقي اي كامدية فعني اجلالي الله هيك ستوق بعد ما هاي ايه الشيخة ايه قلو بقى نبي ما سو شاقي تعيف ما شاقي حسنا حديث يا حديثنا اللي لمي وما شيء يا شيء كل ما شلت تقول له قولوا مدبيتي ويا شيك كل مدوب بنباسه تابعين تابعين طببيز بنباسه يا شيك يعني دلالكم دي تاريخي وهيه انقتين هو اي ولد نولب سي سي اي وادي زبكي تسسيه زبكي انت القلعه ولا لا اوبيا علله وليدات البؤس وليدات العيال والبلعاله القائد المحيطاني كاسكر كو انت عمر دم وقت وقت والاوجهه علله يعني وفيات الاعيان علله الوبحي وفيات الاعيان يعني عيال وقتين عرشدي وحلويه الان تصديق اسلوب الاهل هذيك هو الشيء اللي كان عايش العشره مثال وقتيال شيء من هذين وكاف عنده ان اجي قطوق بحق مودين شك شك ماهن وحاله جيدة نبرت على الواقع يعني آل على الواقع وعلى سودة دالس دي يعني بانت دين تلعوبير أولا من أهان ينتي صوبش لها أقراض معا سيري والله رنتاوا هيا هيا صحيح الضعيف مختلق موضور أهو الحسن امتيل الكاني علم الشاكتي علم ورميسي كي بطواتر اهلين ورميسي كي كلات اهلين وديرسين تكتشافعي كبابناك وكهورك كدنبي لي بواي تكتشافعي مالك كدنبي لي بواي تكتشافعي مالك كدنبي لي بواي ما هذه محاولة فين وحسر الله وقم ادباطها يا سلام ومتكشها شي ضدك ليه قلت يا تاربيج واسوبين يا اخي شاشينه تقول تدبقتك راله راس راي انت ساعه وينها علوي او جامعي انت يومك صعدت فوق فريق علي وسعيد عايس حسب هذه زودته وازغله حيسمايك اكثر مو خلاص هو يمت شرح علي وسوي ان شاء الله ابوك وشه ابوك روان العليا جوه شيخ هايش هو كركسي سي سياسات وتحناي بعدي بعد في الفودي وفي باين شيخ عبد القادر الساري بس كمان يا دابا صلاح يعني قال بقول ما وضح والاخر شيخ لعبو خشه هم مش لا قدره ليش هذا القضاء المركزي محكمه الدوليات ما بقى هذا الحال بقتي في ركنا مع يسافر قسمه جديده يعني منها الشيء وليس الشاتي ورساله تحفه برد ماء وعفوله ملعيسه يدمى لميسكسه فولى حفيز حتى له طه اما ما عمر ما خرجت سجن ولا ما حديث في حوش الروقه اما كما مسعود يا وديجي كتاب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله بما جئنا فلتغمدنا يا الله سينبخل في ارضك ربنا سهل لنا تعسر وان يا كريم النبي صلى الله عليه وسلم لرغائبنا احشر ادنا اهل الجنه منزله الذين هم ثمانون حاجم و72 زوجه وتنصب له قبة من اللؤلين وجبرجد وياغوت كما بين الجابية والسنعاء كما بين الجابية والسنعاء <تصفيق> عليه الصلاة والسلام وحسري أدنى أهل الجنة في جنة أهل كيهي وحاوهو سياء رفعش <تصفيق> <تصفيق> منزلة درجة حقاري وحقه هو سياء الذي نيكي اوه له ثمانون ثمانون ألف خاتم انه الترفيه تنكون خاتمين كالها هاي او ديج هو سياء هيو زوجه ترحيل الملاكن اللها هو سيارة. وطوب سبوح علوه وله الاولى الونيسه فوقهم قبل هو ومن له النعيم حقيقه اي وزبرجدين جهر عذارها ماوت جمهور يدينا علوه كما بينه كما دين جاب بها جابي للهراء تقول ها سئ يوسن ع سنع يجاب امر الناس وقله على اشكر ليس حبوا ولا نكاس كليا ان كاسا جنر قدر جير نكاس ان كاسي اه جند وجيبو جنر قدر جير طلباتكم سيتكم خادم يعني اسخوتر هو الاب يددك والناس خادم غلامك ايجاري دوسوق الايان خادمين تاورصيها يوسوق خدميها يعني قلمهي قال العيران يرا تقول انتين وخجران خادم اللوين دي تقو ان شاء الله نوشير دونا بعضور لبعضه يكمل دهين ملدان تكمل أدور حرور العين توايا على كل حال يعني حديث كان وحسكينهم هيا حسري ترتربان على السيها وثلاثان وسبعون الزوجة تورات إلا ما هو حرور العين نوا على السيها تورات إلا منات وعلى السيها ومن الحور وقال عدية العين عنده ويبيني حي الدنيا اسكول هاي كجرن ناقيس ادوك عن كجرن ادوك ناها وجود رسول هايب <تصفيق> على رسياء <تصفيق> ورعين تنتعى على رسياء من والبو ومن اهل ومن العين اصل اهان ايوتو صلواتا لحال اهان لحال اسكال احلا كل اهل النار كاهاي اسكال احلا واسف حوالي وحي ناقيس ونحل دنا نسوب حاله هو الونيكاسي جنود البرز بركمته حاله <ككف> هو او امس ويني جنود الجيلكي سي وويو كوثر الجيلكي زالو واحد ساعه ومدين <كف> قبلوا قبلوا قبل السيوا هو اسري وحال ولولين لؤلؤه وذوب برج الجور جور جودن جور عاراره الخطه ولؤلؤ دي برج الجور العارن جور جوب جور ندن على كل حال عندي قبضه على صوب نار والله وانت ما تسوي يجور عارا يجور ودول غحيي مرات السدحه باعيد نستغل الوصول بها بيع يجور عار يجور ودول معليه دي لو نو كات دي برجو تجور عار وعلى الهلا يعني بها حقه كريمها لها فريد السليع ضد الظالم مرافع بدل ليها لكي هونوا في شطمو جدك الجنة امتقى وعلن الكوري يس انفعه ولوكيسي جهرتك عدو يزمني قصني وحي وحوين ويقول فائدة بضن فراتي <تصفيق> <تصفيق> يشو لو حستو الشاسي عليك انفعه داعوك سحك تراء فرحنا وليها انك دائما قلبي ينواتكها وحيسهم له يعني واهر جو انتان او تاي دو وليا ما شاء بين الجابي الونسا الجابي او شام وبطول او شام سنعه انت وحلو او سنعه بالسرعه اللي انت تقول هاش وقله الونسا انا اقول يعني ما سرعه صار فوق هذا بيولجي و يعني شب انا مد مش روايه سرعه هو بلد كوله بالشوف ووري عهد ا بعده طوفان الدوفا. ما في طوفان قدائي وادوك بربوري كل الاله للصيد اذه بذات اسكجوم محمد صلى الله عليه <تصفيق> النبني الأمني على هاله وصحبه وصلاة رب يعلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بصدك يا الله رب يصر ولا تعصر وعن لا ترين سبحانه سلوات الله سلام علي وحسري أدماج بذات الموت في منزلة مئة ضربة بالسيف أدناء جبلات جبلات الموت موت ك جي جي سي جير تي سي سياء يعني بمنزلتي وهو هذه المنزلة مئة ضربت بالسيف المنزلة معنا مثل مئة ضربت بقول لفشؤو سيف أفضل ولفتو بقول كاس أسلم جهن يعني التقريب له وهي مهنة فالكي تبضم وهي الكويت رماها جبالات الموت موت كأجيد ديام كيسي أو جيدة أي مركي خفك أسلم هايو حل الدنيس اللي بيش هايو روح على يسو جيدة هايو لمنزلت مئة الضربات بيش سيفي بقول أفرشو أو لم يجي هاي كاس منزل كيسس جواء تبدأت مغاضد يعني لغة يعني علها نقط او جذب بمعنى شيء جذب او مغلوبه معها يبرد يده الثقل الاول وقصعي او وعاء المغاضه او يعني شو اديه من خط وشخير شيء اسهل امم يعني الكاس فقالوا لهم جب جبري سكمت و اللغة واي جبري و اللغة تلك معنا جبري و جبري و جبري و جبري و جبري و جبري و جبري و جبري و جديم فاسا معنا بقول لها في هدين و شدتها لبعد على صلحة الحديثة من رأس و وا شيء همون فظيع و همون قر اوه هو هو شويه حنوك دي ديال كدك كيعني او موت كمتي روحها حفت لها قبل هي يعني حنوك سي بوول سيف او نوليش دي حنوك و دو كلاوا يعني شحنوك يعني او موت هي و روح على الحل سيوى و روح سيب الجيزي و حاسم بيجي هاي في الشدتي الشدتي درنانتا غاية أهان واحدة كوريه مجروح عنه او كوريه وبنياتك ايه هاركا مجروح سيب على الحل سيوى و هو سيو معناه كواه يعني و حلو والا واحدة كوريه مانش كجيري يعني اتاتي مكسيسو ابنا مرحي روح لغبحيو تروح كجيري مكسيسو ننكا مكسيك افتو حمارة اسكادي منيسا انتي يعني او افقا سنولي ها جاء خالي جاء قدعي و اقاقتي و على كل حال صالح حدي روح اصليه انسان او روح حنون تذكرو يعني حين والله يعني او حنون قاسي اسي ويو اثرت فيسي روحك فافي انتي كفافه قد الكيديه خفكر حنونه وموتك كي حنون كيسي بتنكم مباشره هو حنكه مباشره ما مو موت يا حنون تي زي المحاسب على القلماء وحاسب القلماء روحنا في شي ريحها في القلماء وحاس ما ماشي ها حبل يس رمضان وكرتيس حبه يستي مال خسته اس مراد ف من رد على البياو خاص وحبه هاني وحنيقه وغلا روحة سجل معايا لي كالروحة لغا سيوه ومجدوبك اه كالسو جيداي ولغا سو جيداي ولغا سيوه ايو حوال حيد والبي او كوركيسي خصفه خجره اروحة لغا سو جيدا سادة والبي او كوركيسي خجرته اه لغا سو جيدا يعني قبلت انت او الهي قوتين والبي او كوركيسي ألا صبحها على يوم جزا له استيواء يعني قبل ربو فرقاذا من ذا هل كلوا حديثا اسنادي وحويا مرت قوم يلا قوم يلا قد بربطه بالسيوف وقانون بني انت سالا فرقا وجلت والعزاوي قوم يلا او سيفتا قربا يالكا اذي اه غاكا حقوق بدينا هاي معايا الى كلينة مجاري تنسى معايا الى بدنة او لقوي هو اسبي لقوي سيف لقوي يعني وحاس حنون جيها مرخي روح بتعلقه فيه ايه اصف جراس حنون حدي او كلا قايرا نفت الروح روح انافتي سبزي هاينا وحنونك قايرا مرحبا قصير درم ابن عساكر وعسوب به عديث وعسير عمر بن عاس رضي الله عنه وعسله الجري وحايا يا ابنه وميقومك يا الله نيكا موتك أسكده نيكا موتك أسكده وعقل نيكا موتك أسكده وعقل نيكا غلو سيسع لا يسرسوا الشيء واي سيموت كأسيها أعصى عياب لأسيها ماركي أوسى له يموت خاص مفتدر من هذه الأسقرار دي وموكي بسوى الدقيس ويلكي ساكشيه وآسيلي يعني ويلكي ولك ساوهيري ويلكي ساوهيري ياركيس بن عمر وآيه يا أبا أسيلي موشيك ووش كسي حموك زي هي يوسف روح ادي يو ديج انك سريكن الله ياو عقليتي او يعني جوجان او ذينه هذا ما انت ادي نو شفي واشي موت المستشفى او الشيء شيء سي, سي لاطوين يعني اعمل شيء بعض الشيء ان بوجي اي او كميد او كميد اكو ها اك تصير وهان اك تي هينتي يوه ولحظه فضح ياه وعلوشي وقروري عملا ومديني نفتين وحاقكي هاشتريني كبخوشو اربط دول كيدي قدر كيسي شأني انتي كان بحيه غلاث علوشي اضوه وخضح للقري وخالي جباشي ادوه وين فورتها للساري بورتها والغمتها للحوارتها لفور ساري محاك حمام بارك. انت ستجد لهيري حديثك نولي ساهيري وحال نسوري وحديثها يعني حموك قص عن الكينين بتجيد له وقنت اوه يعني بعلي كلمة, كلمه الله اليك كلمه دي, دي. كورين ديلي دي. منكو ويدي دي. ما هاي يعني سيارتك ما شاء الله انتم وعلا ما زيد علينا من فود يعني إلهي كلمة الله إلهي كلمة يسدي في سبيل الله فؤل إنتي سلمة إلهي قريني دي ديني فؤل إنتي نساء سمى نساء سي وحلاث أركا حنوك وروح بحنتي سي وروح مركي له القاضى وروحي سي الجيد أيو. حنوك أس أركا وحلاث أس أركا من شلي قنين تعمل شلي قنين كيد عمال فورا شليك من خانيكة لعملها بحجة روحة سورة ها وحايدها في خرامها انتاك خلال خلال وعيالا البدن كالعجرة انتو ورعين ته ذاتي او او مغانيسي او زهدين ته ساف بدوري واسطاها دا ما تولي بل احيانا عند ربهم الزخور مالذينو احيانا واي ادوه لكي سلوان زغا مهلا بلاوا بالمو كتاب الهراء بالدنيا افخشار اي مو بيو ازارات نبه كتاب تحت الموت انا بتقولوا الموت كتاب الهراء انا قبل ما رمضان كان اجري هون ما في اوت وقتين الله ما ي بين ضاوي الموت راميتك اجري في فرحان هو تريد إبنم فالبعض يوم صلاة تراوح متاءة لتكهى بعد ياتي بقلموت الله حصلال أحياء حرق العلال أحياء التقميز كشم بأخصوص ثاني على المزارج الناس علامة لها تحمل إني تهاجل جمجرين تهاجل جمجرين ويوغى أحاين معاين التراوح حشما لتسهين حشنا لقد قمت بها بنادر أو حمر في مركبة لم يكن أستبرها في حال الجوالي يزيجي قلت يجب الله لقد قلت لك أفضل ساعة أو شان ساعة أعزكي في شعها وكاثلها رميزها أخوازها وطري على خريه أمانكي شوية مظلوب وإقاس رمضان كان عنون أس يعني شعر لمشروع السياحي الآخرية الآن والآخرية أبنى راضية في الآخرية لا كنتبت إلى الآخرية يا لأكيك والله مبخل صلى الله عليه وسلم وستحبوا صلى الله عليه وسلم لهاية وحينا الحدي أنك وفيفي عنه ووينه أخلي ما قاله القديمين والحسوس لتعريخه أنت الله هذا بعد ذلك ساسا للآخرية للآخرية فبعد مكاة تدوسع مركزة غارسة طرابيح على المطور طرابيح على الدكهة تتهجد كما راهي على الدكهة لذبتها بعد مركزها يعني آآ لبهتين بو أحمرتها في حال الآخرين عندنا فريسة تقول موت ألا فريسة موت ألا فريسة نوية المشاريسي يعني شو مر حسيني وحاسنا سيئها في حال كيسي عن شي شيئا ويالين كتواس فرقوريا قادئ وموحا ويكياني يقولون يعني هادنا وفاستنا في الآخرين هادنا حال الآخرين ما ما راح يسي المحر اللي هنجد فتاق خلق الجريح و تجوروا بها انت تشغلوهم هدين شيخي و اتقل خلق اسبطي و هسروح ايناس يعني و يالا حدين استابعز جادي و دي اي هاي حدوصيها لهو اسفدين الموت ما راح يسي زجل كوالي انت اسوأ الاهر الجريح ساوأ موتها ساسوأ الهي انه يصيره معنى انك ايمان انت اي نجال واموطير <تصفيق> وامر صالحه هو عباده صوبا له هو يعني أه, اكبر من اله وعابده في عامل عين انه صوبا عليه الصلاة والسلام وحسيري طوبة لمن تالى امره وحسن عمله وبا وحالته جماعاته شغلاتي عمليانه وعثناتي لمن طال عمره مين بعمري سعودي لا هذا وهو حسن عمل عمر فينا بدي اعمل فينا عمر قال معقول ترى بده بليقوا يعني والله بدهن بليق بس هي زمانه عمل ديره عمل صوب على نصير